بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او 124- أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا 125- إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا 126- إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 127- إن لك في النهار سبحا طويلا 128- واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 129-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 فَتَنَّ مِنَ الَّذِينَ نَعَمْ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقُرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ